ابشري يا امتي زال الغثاء وصفا منك دليل الاوهام باء أبشري, ابشري يا امتي زال الغثاء وصفا لم يعد يحجبها عنا غطاء وَانْجَلَى عَنَّا غُبَارٌ كَانَ يُخْفِي مَنْ تَنَادَ وَتَمَادَ وَأَسَاءٌ وَابَدَتْ مِنْهَا وَجُوهٌ بَائِسَاتٌ وَجِرَاحٌ نَازِفَاتٌ وَدِمَاءٌ خَفِّرِيْنَا عَنْ ضَحَايَكِ وَبُوْحِي يَا زَوَايَ الدَّالِفَ الْبَوْحُ شِفَاءٌ قدرينا عن ضحاياك وبوحي قدرينا يا زوايا دار قلب بوحوش فاء قدرينا ولما دلت حفوب الصمت لمبا باء لا تخافي من اباطيل رجال ذهبوا بالظلم في الدنيا وجاءوا لا تخافي من رؤوس عظموها وهي من معنى المرؤات قواء يا رجال انشاربوا الليل فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساء يا رجال انشاربوا الليل فلما أظلمت أعماقهم ساءت وساء كيف نرقى سلم المجد إذا لم يردع الجاهل من العقلاء يا دهات القوم مهلا كم رجال زادهم بعدا عن الحق الدهاء أمة الإسلام لا يدفع عنها صولة الكفار رقص وغناء وربيانات لها لفظ غريب ومعان ديننا منها براء وربيانات لها لفظ غريب ومعان ديننا منها براء وفضائيات وهم وانحراف يشتكي من سوء ما فيها الفضاء شوبهات شوبهات شهوات شهوات ورجال ورجال يشربون الوهم صرفا ونساء امه الإسلام لا يدفع عنها صوله الباغين الا الشهداء الا الشهداء, إلا الشهداء